وَجَاءَ فِي الْعَوْنِ وَمَنْ انْقَبَ لَهُ وَالْمُتَّفِكَاتُ بِالْخَاطِئَ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ اللَّهِ بِي إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَهَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهُيَ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ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 ما أغنى عني ماليَه هلك عني سلطانيَه خذو فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذبحها 70 ذراعاً فاسلكوه إن فهو كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين